سائل يقول من الأمور المستحبة جدا لي أن أستخدم العطور فهل إذا استخدمتها في نهار رمضان يفسد صومي يقول ابن تيمية لا بأس بالعطور للصائم لأنها كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بأي طريق أنه نهى عنها فلو كانت تفطر لنهى عنها على الرغم من أن البخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ لكن بعض الفقهاء قالوا العطور المحلولة في الكحل وهو مادة تتبخر انقصد الإنسان شمها بمثل وضعها على أنفه بطل صومه لأنها كالدخان الذي قالوا بأنه مفطر لأنه يعطي الجسم لذة كالأكل والشرب فكذلك هذه العطور أما الروائح الطبيعية كالورد والفل فلا بأس بشمها في نهار رمضان وإن كان الاولى عدم ذلك تحقيقا لحكمة الصوب وكل ذلك عند قصد الشم وتعمل ذلك أما عند عدم القصد كالمرور أو الجلوس عند صالع العطور أو في حدائق الزهور فلا ضرر لأنه هواء معطر وتلافي ذلك فيه مشقة والدين يسر والله أعلم